مانيكم الله وما لكم وهو العليم الحكيم واذا انسل النبي الى ضعف اذ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَانْ بَعْضٍ of war. 129. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر سيئا أي ذي ذم وما واو O oh. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فوجا فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا